أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين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 ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل اليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سالتهم من خلق السماوات وَالْأَرْضَ ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمه هل هن ممسكات رحمته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 Samen met dezelfde mensen,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 قل لله الشَّفَاعَةُ جميعا له ملك السماوات وَالْأَرْضِ ثم إليه ترجعون وَإِذَا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قل اللهم فاطر السماوات وَالْأَرْضِ عالم الغيب وَالشَّهَادَةِ أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون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 وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون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 121. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله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 تياكم العذاب ثم لاتصرون ما انزل اليكم من ربكم من 117. قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون 118. أن تقول نفسيا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين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 قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.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 117. ووفيت كل نفس ما عملت وهو بِمَا بما يفعلون الَّذِينَ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا 119. حتى إذا 117. وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حق قالت كلمه العذاب على الكافرين قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين 119. وسيق الذين اتقوا ربهم الْجَنَّةِ الجنة زمرا حتى إذا وَفُتِحَتْ وفتحت وَقَالَ وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين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 فينا من حول العرش يسبحون بحمد ربه وقضي بينهم بالحق وقل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حامد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 رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وعدتهم ومن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَاجْعَلْ مُسْتَقَرَّهُمْ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 122. وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به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 فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي روح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاقى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 كانوهم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من ذلك بأنهم كانت تأثيرون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 إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلون ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد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 اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان يك كاذبا فعليه كذبه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 يا قَوْمِ لكم الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ ينصرنا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِن جاءنا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا لا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل ذب قوم نوح وعاد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 يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصب ومن يضلر الله فما له من هاد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 وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لا كاذبا وكذلك زين لِفِرْعَوْنَ سوء عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سبيل الرشاد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 ومن عمل صالحا من ذكر أَوْ أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب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 فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار معرضون عليها غدوا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 وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا قالوا أولم تك تأتيكم موسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا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 يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ولهم مَسَّهُمْ ولهم وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ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 لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 ان الساعه لاتيه لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني استجب لكم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 إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ذَلِكُمُ اللَّهُ ربكم خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ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 ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون 110. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإن ما يقولون لكم فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون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 كذلك يضل الله الكافرين 110. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون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 اما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك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 ويريكم آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ الله تنكرون أَفَلَمْ يسيروا في الْأَرْضِ فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 117. كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم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 بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون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 بشيرا ونذيرا فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في اكنه مما تدعونا دَيْرٍ وَفِي آذَانِنَا وَقُرٌّ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فاعْمَلِ إِنَّنَا عَامِلُونَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ 119. وَمِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنتادا ذلك رب العالمين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 129. أستوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين 129. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم اِنْ اَعْرَضُوا فَقُلْ اَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودِ إِذْ جاءتهم الرسل مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون 110. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد من قوه اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا باياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صر صرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وَأَمَّا وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون 118. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أَعْدَاءُ الله إلى النار فهم يوزعون حتى إِذَا ما شَهِدَ شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون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 وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فَأَصْبَحْتُم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين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 هم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوف فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون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 وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياء 117. في ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون 118. من غفور رحيم ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة.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 وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إِنَّهُ هو السميع العليم ومن آيَاتِهِ الليل والنهار والشمس والقمر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 فَكَتَرى الْأَرْضُ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير أم من ياتي امنا يوم القيامه اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز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 إِنَّ ربك لذو مَغْفِرَةٍ وذو عقاب أَلِيمٍ ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آيَاتُهُ أهعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقوا وهو عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد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 من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد صدق الله العلي العظيم